بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم اذا تحدث اخبارها ان ربك اوحالها يوم اذا يصدر الناس اشتاء ليروا اعمالهم